وان تجعر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو الاسماء الحسنى وهل وَهَلَتَاكَ حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كفوء آنست نارا لعلي اتيكم منها بقبس نوجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأذن الصلاة لذكري إن الساعة آتية نكاد أخفيا لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكع عليها وأهش بها على ظنمي ولي فيها مآرب بفرا قال ألقيها يا موسى فألقى فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها نولا واغم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية نفرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهبنا فرعون إنه طغى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العودة من لساني يفقه قوني واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي بي بأزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سخلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا وحينا إلى امك ما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقي اليم بالساحل ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول لكم على من يكفنه فرجعناك إلى أمك. كي تقرعين ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهبا تواخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا ليلا لعله يتنكر أو يخشى قال قالا ربنا إننا لخاف أن يفرض علينا أو أن قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ونا تعذبون قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد وحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علم ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وانزل, وأنزل من السماء ماء فاخرجنا به فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى كلوا وارعوا العامكم إن في ذلك لآيات ربل النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وهبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ذحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وينكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم أسروا قالوا إن هذا لنساحلان يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم ماتوا صفا. وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي قولا اولما ننطق قال بنا يخيل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 أنا ذن لكم إنه لك الذي علمكم الصح. فَلَوْ قطع عن عيديكم وارجلكم من خلاف ولهصلبنكم في جذوع نخ ولتعلمن عيوننا عشد عذابهم واذقت قالوا لن نعثك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تضاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح والله خير وأبقى إنه من يات ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدل تجري من تحتها للنار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا لا موسى أنسر بعباده فضرب لهم طريقه في البحر يبسا لا تخاف دركه ولا تخشى فأتبعهم في بجنوده فغشياهم من اليم ما غشياهم وأضل في العول قومه وما ودع يبني إسرائيل قدم كم من عدوكم وواعدناكم جلب الضور ليملا ونزلنا عليكم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم ولا تضغو فيه فيحل عليكم غضبي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غضبي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَرْت لِلَّذِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ ثُمَّ أَحْتَدَّا وَمَا عن قَوْمِكَ يا موسى قال هم عَلَى رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وظلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد ومردتموا أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدهم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا من الله من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السابري. فأخرج لهم عجلا جسدا لهم خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم فاتبعوني وأطيعوا أمرهم قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما مناك إذ ضلوا الا تتبعني أفعصيت امري قال يا ابن أم لا تاخذ برحيته ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خضبك يا سامرى قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من ثل الرسول وَكَذَلِكَ وكذلك سوّلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعد لا تخلفه واظر الذي وقلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو.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 لبثتموا إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة لبثتموا إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسف ما ربي نسفا فيذروا طعا وصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجنا وخشعت الأصوات للرحمن فلا ولا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من ذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعلت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فضل ولا هضم وكذلك انزل الله قرانا عرضيا وصرفنا فيه من المعيد لعلهم يتقون او يحدث لهم ذكرا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى فنسي ولم نجد له عظما وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدون إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا لزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمر فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوعا ثم وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصاها ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه غير. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال, رب لم أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك لي محشرتني فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهدي لهم كمهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لعل الناس وولو كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ظلوع الشمس وقبل غروبها ومنانا الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زخرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وامرح لك بالصلاة واستبر عليا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاغبة التقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف دولا ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحابكم أبو الصراط السوي ومن اهتدى